التفت في كنيسة كبيرة جدا فكان في واحد شاب ومع قسيس وقسيس قسيس وماسك الانجيل وقاعد يقرا بصوت عالي خطبة يسوع يسوع يعني عيسى اذ وكان وشغال يخطب قلت للشباب شباب ليش ما نروح نتكلم معهم الاسلام كتبوا بده بطل وذري قال له يا شيخ طيب هذا يمكن ممنوع قلت اسمعوا نوع في أحد قال لكم ممنوع قالوا لا قلت أنا أدري بلية يقول لكم ممنوع لما هو ممنوع الآن هو أليس يتكلم لأجل الناس يأتون إليه ويدعوهم إلى النصرانية قالوا بلى قل صحيح. خليه يدعوني قال يا شيخ يمكن يصير لك مشكلة يمكن دائما الشيطان يعني مثل ما قال الله تعالى ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا دائما يحاول أنه يقعد من همته قلت لهم أنا بروح سأذهبوا معي الله يحييكم سأذهبوا قال يا شيخ طيب انت بهنا قالوا سلمهم أحد يذهبوا معي قالوا لا بصراحة احنا واحد كان هناك مشغول ثانيا بان جدنا البعض والثالث المهم ذهبت إليه وأقبلت مبتسم وكذا متلطف وقلت له ما جيد مورنين وطب وأغلق كتابه ونظر إليه وابتسم وردت عليه قلت له أنت تقرأ من الإنجيل قال نعم قلت ما شاء الله أنا ودي أشياء الإنجيل من زمان ممكن أراه قال نعم فرح يعني وراني الإنجيل قلت طيب أنت الآن تدعو الناس إلى النفرانية قال نعم قلت ادعني قلون تبصي النفراني قلت ادعني ادعني النفراني علمني والشي جو عاد الشباب السعوديين فدال أنك تحب المسيح قلت أنا أحب المسيح ما يحب القسيس الثاني جاء قلت طيب دام الله يحب أن يكون عنده أولاد ليش ما عنده إلا ولد واحد ليش ما عنده عشرة ولا عشرين ولد قال ها جر صح أن تقول الآن الله عنده ولد إسمه عيسى صح قال نعم قلت ما دام الله يحب أن يكون عنده أولاد ليش ما عند الله عشر اولاد ولا 20 ولد؟ قول ليش ما صار عنده ولد وبنت؟ كذا بس ولد واحد بس؟ انا لو ما عندي لا ولد وانا احب الاولاد تفرت نفسي اتزوجت لحد ما يصير عندي اولاد كذا قام مناظره القسيسه قام انت مناظره القسيس شاف قال اي قالت هي اي دونت قال هو اي دونت نو طيب انا بقرا عليه ساقرا عليكم كلامي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 قال قلبي ترّج والله يا جماعة كذا تجد قدرها يجال في ميهات قلبي قلت ايش اللي حصل بقلبي قلبك قال سائدين لكن الكلام الاول لما سمعته منك قلبي قام ينتقض معك والكلام الثاني عادي قلت طيب تتوقعين الكلام الاول ايش قالت الكلام الأول كلام الله والله العظيم هذا اللي حصل والشباب كانوا يصورون قالت الكلام الأول كلام الله اللي ما قالت كلام الله قالت كلام البروفيس كلام النبي اللي جاء من عند الله قالت كلام البروفيس مو مو بكلام البروفيس قالت كلام الله والكلام الثاني كلامك فبعدين قالت يمكن قصيدة يمكن أغنية أنا ما أدري فكلان في الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني فتجمعها لن أتكلم عن تأثير القرآن لكن سأتكلم للواحد يكون عنده جرأة لتقديم ما عنده جرأة في النقاش